ما بيوصلن اخبار افكاري كلها عندك ما تنسى ابدا وعداك بحالك شو يا اللي صار منك ما بيوصلن اخبار افكاري كلها عندك ما تنسى